شايفتني تابع دمت غلبت اليوم السابع خفو لو رفع الهرم الرابع كان ايسمي الكروان هانا الخلاصة لكم اليوم بيقولوا صاصر زيت اتقارم بالرياس ده انا اسمي على الحر قرنا ابدا في قرنا انتم اخركم تشوفوا صورنا نم وكل الناس بصتنا من يوم ما بننور في السماء انتوا بوشكم ماشيين ومن كنسه ضهرنا راجعين واحنا التاريخ بينا كاتبين ومتصيدين بس بمعلمه حققت انتي اصل العب ومن لا سايق انت فين وانا فين يا ده وضلن جن يمن رقم واحد فوق ما ولا واحد هو عتفكر نفسك ده أنا بحضر بركنا قيل راح بمزاجه سدنا مش هيرجع خير بمزاجنا هو طول عمره بيحتنا أما احنا عادي مش محتاجينه يمر ويقصم إني الهانة والعز كان على إيدي انا على الصفر وعلى النفسانة ربنا يتوله ويعينه يا كل اللي خانع كان فاهمو مش وشي جالع عيت شق من بعدنا فين مش هعرف كنا نعمل لمين بس فين قلنا بكره عيدنا اللي قبل يعيش له يومين يا اللي انت فاكر ان انت ملك شوف انت فين وانا فين دلوقتي يا انت كنت مجرد وقت وعشت لك كام يوم حلوين اصل اللي مبداه له قرشين ما يتقلعش من الرجل اخر الطمعي ودك فين يا ابن انتعيش الدور على مين نظرت عينيكي اكتر حاجة شدتني لكي ومن ساعتها انا مش نسيت ولا اغبتي ومع البالي في ترياما قبلت ما شفتش يوم في جمالك وما امك عايي روحي قلبي النص اللي يخص انت اللي سكت القلب وبس دايما معك بالحب بحس انا بعشائك اكتر من نفسي لان انعيني من, من هو يا روحي الا انسى منك تشفي تروح هروح وراكي ما تنح ما تروحي بس انت حن علي وحسي بش كل شوية تشغل بماغك علي انا مستعد قدك عيناي بس انت اسنك انت اللي ما فيش منك يا ابني تقولونا <تصفيق> يمكن <تصفيق> ده انت